إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر بالله الغرور إن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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما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 ما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا